موكب النور دعانا أقدم دارة رحانا عموة الدين تنادي وأخوانا وأخوانا موكب النور دعانا أقدم دارة رحانا عموة الدين تنادي وأخوانا وأخانا أقبل قوم جميعا ما لها اليوم سوانا نحن أحفاد كرام أرغم الكفر زمانا أقابلكم جميعا ما لها اليوم سوانا نحن أحفاد كرام أرغم الكفر زمانا أصدق الناس لسانا أطيب الناس جنانا قادة كانوا باتا في فم الدهر بيانا موكب النور دعانا أقدم دار اترحانا عموة الدين تنادي وأخانا وأخانا هاهنا النصر تجلى واعتل التاريخ شانا فانهض اليوم عزيزا شامخا وارفع لوانا هاهنا النصر تجلى فانهض اليوم عزيزا شابخا وارفع لوانا أشرق الفجر وأنا عمت البشر ربانا هلل الكون هنيئا قد على الحق وبانا موكب النور دعانا أقدم دارة رحانا عموة الدين تنادي وآخانا وآخانا لن يرى الكفار إلا فتية تأبى الهوانا لن يروا إلا جلادا وانصالا وطعانا لن يرى الكفار إلا فتية تأبى الهوانا لن يروا إلا جلادا ونصالا وطعانا ننلأ الدنيا شبوخا ننشر العدل أمانا رحمة للناس كنا وعذابا لعدانا موكب النور دعانا أقدم دار اطرحانا скому umutudddiili تنادي wa ana